يا من يروم منا الرحمن غفران ويرتجي من إله الكون إيمانا الروم تجنه خلد طاب مسكنها عليك بالبراش كلا أحسن إلى الأم بادر في حوائجها الأم باب إلى الجنات ريانا أطع أباك وصل خيرا قرابته بذا تحقق قول الله إحسانا بذا تحقق قول الله إحسانا